ما حكم من يقول بأن الإنسان حر في اختيار دينه مستدلا بقوله تعالى لا إكراه في الدين لو كان الإنسان حر في اختيار دينه لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ولما شرع الجهاد في سبيل الله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولو محصروه ودولهم كل مرصد الدين لله عز وجل لا يجوز يكون هناك دين لغير الله الله خلق الخلق لعبادته وما خلق الجن والانسه الا ليعبدوه ف ليس هناك حريه في الاديان حريه عباده الله سبحانه وتعالى انه هو الذي خلق الانسان من اجله فاذا ابى ان يعبد الله فانه يقاتل اما ان يعبد الله اما ان يقتل ويزال عن الوجود لان المشركين لا يجوز بقاؤهم على وجه الارض والكفار لانهم ينشرون الكفر وينشرون الشرك في الارض فيجب قتالهم والقضاء على كفرهم وشركهم ولو كان هناك حريه للاديان كما يقولون ما احتاج الى بعثه رسل ولا الى انزال كتب ولا الى شرع جهادا في سبيل الله عز وجل قال الناس بكيفهم كل كل يا ياخذ دينا على حسب رغبته حسب ما يريد اذا ما صاروا عباد لله ما صاروا عباد لله والله خلقهم عبادا لله خلقهم ليعبدوه سبحانه وتعالى وما قول لا اكراه في الدين فللعلماء عنها اجوبه حدها انها نسخت بايات القتال لا اكراه في الدين هذا كان باول الامر ثم نسخ ذلك بايات الجهاد في سبيل الله القول الثاني انها خاصه باليهود والنصارى اذا ادوا الجزيه فانهم يتركون على دينهم اذا ادوا الجزيه وخضعوا لحكم الاسلام فانهم يسرقون على دينه الا خاص باليهود والنصارى ما هو بعام في الكفار كلهم نعم